قَبللُوا فَذاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِم وَلَو عَذاابُ أَلم ذَلِكَ بِأََّهُ كَانَ التَّأت رُسُرُهم بِالْبَيينَاتِ فَقالَاُ أَبَشَْوهدُونَ نَا فَكَفَوُوا فَكَفَرُوا, فكفروا وَتَوَّ وَاسْتَعْونَ الله وَلَّهُ وَنِيٌ حَميدًا.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 والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله وأعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات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 إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عندهم يرعون عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يقشح نفسه فؤلاء هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الويب والشهادة العزيز الحكيم